Ooh. Mm -hmm. لا اخشى عليكم فقرا ابدا من بعدي لكني اخشى عليكم من تيه الدنيا من لزم صلاتي فلن يشعر حقا بعدي لنساء الأمة أوصيكم دوما خيرا بعد اندعلنا على منبر الدين الصحابة قبل موتوا ألهم عن عبد بن أبو بكر فكر في الكلام أعرف إن ده آخر لؤى لأنه كان خل النبي فيه من نبي بكى بعد الكلام دف بيت فاطمة كلمه فيقول لها حبيبتي قربي ويقول كلامه في تبكي عليه من قلبها فيقول لها مني حبيبتي قربي ويقول كلامه في تضحك قوي من قلبها أتري في أول مرة إنه خلاص رب يموت في الثانية طمن من قلبها رح تبيعه والحد بعدي كمان يموت طلبني كل الناس تغيب إلا حبيب دوت ما الدماغ في حضنها بعد ما شاور للسماء طمّ حبيبته ألقاها عند الرفيق. على نابك الصحابة على صوت أبو بكر صحبه الرهم من كان بيعابد صحبي مات والله حي لا يموت صلي على النبي وسلم عليه خلي دعايا ولهفتي ليه يوصلوا كان نفسي أقوله بحبه فعلا نبدي وإزاي دموعه إنجابه صرته ينزل وإنجابه